119. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن أن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه فإننا خلقناكم من تراب ثم من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 وترى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهيج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 لبئس المولى ولبئس العشير ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد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 وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا 122. ونصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن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 وَكَثِيرٌ وكثير حق عليه العذاب 119. ومن يهن الله فما له من مكرم 110. إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من ظم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحة جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون, فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 116. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد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 الطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق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 بغير حق الا ان يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا اللَّهُ الله من إِنَّ ان الله لقوي عزيز الذين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 قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 110. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده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 119. وإما قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم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 115. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 116. إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يحييكم إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ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 119. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له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 ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير